سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 متكئين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجنتين دار فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيه النقص رات الطرف لم يطمه الناس 117. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. كأنهن الياقوت والمرجان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ